قال أثابه الله قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر الإنذار إعلام بتخويف فهو أخص من مطلق الإعلام وهو متعد لمفعولين المنذر باسم المفعول والمنذر به ولم يذكر هنا واحد منهما أما المنذر فقد بينت آيات أخر أنه قد يكون للكافرين كما في قوله تعالى لتنذر به قوما اللد تخويفا لهم وقد يكون للمؤمنين لأنهم المنتفعون به كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وقد يكون للجميع أي لعامة الناس كما في قوله سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا الآية وأما المنذر به فهو ما يكون يوم القيامة وقد قدر الأمرين هنا ابن جرير رحمه الله بقوله فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تفصيل ذلك عند قول الله تعالى لتنذر به وذكره للمؤمنين في سورة الأعراف قوله تعالى وثيابك فطهر قد اختلف المفسرون في المراد بكل من لفظة الثياب ولفظة فطهر هل هما دل على الحقيقة؟ فيكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ أم هما على الكناية؟ والمراد بالثوب البدن والطهارة عن المعنويات من معاص وآثام ونحوها أم على الحقيقة والكناية فقد ذكر ابن جرير وغيره نحوا من خمسة أقوال الأول عن ابن عباس وعكريمة والضحاك أن معناه لا تلبس ثيابك على معصية ولا على عذرة واستشهد بقول غيلان وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من عذرة أتقنع وقول الآخر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل فاستعمل اللفظين في الكناية وقد يستدل له بقوله ووضعنا عنك وزرك وورد عن ابن عباس لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب فاستعمل الثياب في الحقيقة والتطهير في الكناية وعن مجاهد أصلح عملك وعملك فأصلح فاستعملهما معا في الكناية عن العمل الصالح وعن محمد بن سيرين وابن زيد على حقيقتهما فطهر ثيابك من النجاسة ثم قال والذي قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر في ذلك وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أكثر السلف والله أعلم بمراده وقال غيره ثيابك هي نساؤك كما في قوله هن لباس لكم فأمرهن بالتطهر وتخيرهن طاهرات خيرات هذه أقوال المفسرين واختيار ابن جرير منها والواقع في السياق ما يشهد لاختيار ابن جرير وهو حمل اللفظين على حقيقتهما وترجيح قول ابن سيرين إن المراد طهارة الثوب من النجاسة والقرينة في الآية أنها اشتملت على أمرين الأول طهارة الثوب والثاني هجر الرجز ومن معاني الرجز المعاصي فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته ويكون الرجز على حقيقته لمعنى جديد أو لا وهذه الآية بقسميها جاء نظيرها بقسميها اصرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان والله تعالى أعلم وقد جعل الشافعي هذه الآية دليلا على الطهارة للصلاة قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير الناقور هو الصور وأصل الناقور الصوت وقوله يوم عسير على الكافرين غير يسير قيل عسير وغير يسير على الكافرين وقال الزمخشري إن غير يسير كان يكفي عنها يوم عسير إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره كعسر الدنيا وأن فيه زيادة وعيد للكفار ونوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم ولعل المعنيين مستقلان وأن قوله تعالى يوم عسير هذا كلام مستقل وهو وصف لهذا اليوم وبيان لجميع شدة هوله كما جاء في وصفه في قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومثل قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ونحو ذلك ثم بين تعالى أن اليوم العسير أنه على الكافرين غير يسير كما قال تعالى عنهم فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به بينما يكون على المؤمنين يسيرا مع أنه عسير في ذاته لشدة هوله إلا أن الله ييسره على المؤمنين كما بين ذلك في قوله في تلك الصورة بجانبيها في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب الى قوله من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فالفزع من صعقة يوم ينفخ في الصور عام لجميع من في السماوات ومن في الأرض ولكن استثنى الله من شاء ثم بين تعالى هؤلاء المستثنين ومن يبقى في الفزع فبيّن الآمنين وهم من جاء بالحسنة والآخرين وهم من جاء بالسيئة أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته